بسم الله الرحمن الرحيم أ ل ف ل ا م صاد كتاب أ ن ز ل إ ل ي ك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين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 فَمَا فَلَنَسْأَلَنَّ دَعْوَاهُمُ جَاءَهُمُ ظَالِمِينَ كَانَ بَأْسُنَا إِلَّا قَالُوا إِنَّا كُنَّا أَنْ الَّذِينَ إِذْ إِلَيْهِمُ أُرْسِلَ ول وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ف ل ن ق ص ن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه ف أ و ل ئ ك هم المفلحون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 قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم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 فوسوس لهما الشيطان ل ي ر د ي لهما ما اوري عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا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 ذلك من آ ي ا ت الله لعلهم يذكرون يا بني آ د م لا ي خ ت ن ن ك م الشيطان كما أ خ ر ج أ ب و ي ك م من ا ل ج ن ة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما ء إ ن ه يراكم هو وقبيل من حيث لا ترونهم إ ن ا جعلنا الشياطين أ و ل ي ا ء للذين لا يؤمنون واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها آ ب ا ء ن ا والله امرنا بها قل ان الله لا يامر بالفحشاء يتقولون على الله ما لا تعلمون قل أ م ر ربي بالقسط و أ ق ي م و ا جوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما ب د أ ك م تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله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 「私たちは私の思いを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知って ع ることを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 أ و ل ئ ك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إ ذ ا جاءتهم رسلنا ي ت و س و ن ه م قالوا أ ي ن ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا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 إن الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا واستكبروا عنها لا تفتح ل ه أ ب و ا ب السماء ولا يدخلون ا ل, ل ج ن ة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن ث و ق ه م غواش وكذلك نجزي الظالمين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 ファン ا ل が聞こえます。 الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم ب ا وه ل آ خ ر ة كافرون وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة أ ن س ل ا م عليكم لم يدخلوها وهم ي ض م ع و ن و إ ذ ا صرفت أ ب ص ا ر ه م ت ل ق ى أ ص ح ا ب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين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 ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون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 يغشي الليل النهار يطلبه ح ث ي ف ا والشمس والقمر والنجوم مسخره ا بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيه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 「あなたは私の思い出を忘れないでください」「私の思い出を أ れないでください」 「私の ل い出を忘れずに済むことはないです」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 「私の名前は何を言うかわからない」 私たちはこの世を変えたのは د ب ب ا, إ ب を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこの世 ص ا ل た。 قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إ ل ه غيره قد جاءتكم بينه من ربكم هذه ن ا ق ة الله لكم آ ي ة فذروها تاكل في أ ر ض الله بسوء فيأخذكم ع في الله ولا في ذ と ب أليم ذكروا إذ جعلكم كلثاء الأرض وبوأكم عاد بعد وب من في ت ت خ 思い出してくれ ل ه ا の ف この ا و ت ن りま و ن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 ائنكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم مسرفون َمَا قَوْمِهِ كَانَ جَوَابَ إِلَّا قَالُوا أَنْ أَخْرِجُوهُمُ قال 私たُはこの世を変えたのはこの世を変えَ أ َこの世َ変えた و ن この世を変えたの ه, ه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين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 ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آ م ن به و ت ب ه و ن ه ا عودا わ يؤمنوا فاصبروا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 قال أ و ل و كنا كارين قد افترينا على الله كذبا إ ن عدنا في ملتكم بعد إ ن نجانا الله منها وما يكون لنا أ ن نعود فيها إ ل ا أ ن يشاء الله ربنا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 وقال الملا الذين كفروا من قومه لئن اتبعته شعيبا انكم اذا لخاسرون فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كان لم ي ن ه ب فيها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 わかるぞ。 ثم بدلنا مكان السيئه ا ل ح س ن ة حتى عفوا وقالوا قد مس اباءنا الضراء والسراء وقالوا قد مس اباءنا الضراء والسراء ف أ خ ذ ن ا ه م بغته وهم لا يشعرون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 あ ف أ م ن أ ه ل القرى أ ن ي أ ت ي ه م ب أ س ب ا ن ا بياتا وهم نائمون ا ف أ من م ن و ا مكر الله فلا يأمن مكر الله الق إلا القوم الخاسرون أولم يهدل الذين يركون الأرض من بعد أهلها ألو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون テ ل ك القران قص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين わしは私の思いを知っていることで ا 紅 ولمو ب たのは私の思 ر كيف كان عاقبة المفسدين؟ وقال موسى يا ف る ع とを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っ ل いることを知っていることを知 قَدْ مَعِيدَ د جِئْتُكُمُ كُنْتَ جِئْتَ فَأْتِ رَبِّكُمُ مِّن مِنَ بِبَيِّنَةٍ بِآيَةٍ لِي إِسْرَائِيلِ إِن فَأَرْسِلْ قَالَ إِن بِهَا ا ا「こん ق ي ن فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء ل ل ن ا ذ ر ي ن قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم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 私たちはこの世を変えたのはこ ا 世を変えたのはこの ا を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えた。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 فلما ألقوا س ح ر أعيد الناس و ا ال س ت ر ه ب, ه ب ر و ه وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي التلقط ما يأفكون 「フ و ق ع الحق」「وبطل ما كانوا يعملون」「ف ァ ل ル بوا هنالك」「وانقلبوا صاغرين」「والقي السحره ساجدين」قالوا آ م ن ا برب العالمين رب الع موسى وهارون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 وَمَا وَتَوَفَّنَا تَنْقِمْ مِنَّا آمَنَّا إِلَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا عَلَيْنَا صَبْرًا أَنْ أَفْرِغْ مُسْلِمِينَ 「私の思い出を知るのは私の思い出を知るのは私の思い و を知るのは私の思い出を知るのは私の思い出を知るのは私の思い出を知るの ل 私の思い出を知るのは ه の و い出を知るのは私の思い出を知るのは私の思い出を知るのは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 「あらえんま طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تاتنا به من ايه لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين ف أ ر س ل ن ا عليهم الطوفان والجراد و ا ل أ م ل والضفادع والدم ايات ف الصلاه فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع قالوا موسى ولنرسلن عليهم الرجز لنا لئن الرجز لنؤمنن لك بما معك يا عنا دع عهد عندك بني ربك إسرائيل كشفت フَ ل َ م َّこえたら、それを聞こえたら、そ ى をُこえたら、それを聞こえたら、それَ聞こえたら、それを聞こ م たら、それを聞 غ えたら、ا ه を聞こ ا たら、م れを聞こえたら、それを聞こえ ت ら、それを聞 ن َ ا ら、ن れ ا 聞こえたら、それを聞こえَら、それَ聞こえたら、それを聞こえたら、そْを聞こِたら、それを聞こえたら、それを聞こえた ب それを聞こえたら、それを聞こえたら、それ ا 聞こえたら、それを聞こえたら、それを聞こえた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 ودمرنا فلعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا فأتوا قوم ما إسرائيل البحر كان يصنع ببني على يعكفون على أصنام لهم 「あ ف ي は و ب ا いを知ってい ن の ا ي し م ま و ن 「えがいの الله ابغيكم اله وهو فضلكم على العالمين واذ انجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم 私たちはこ ك م عظيم و و この世を م و たのはこの ا を ن え ل のはこの世を م ن ا ه ا بعشر 変えた ت はこの ت ربه أربعين ليلة وقال موسى هارون قومي وأصلح ولا ولما موسى لميقاتنا قال اخلفني المحسدين جاء لأخيه سبيل وكلمه أغني أنظر في ربه تتبع رب「わか ي ك قال استقر تراني انظر الجبل مكانه تراني لن ولكن إلى فلما تجلى للجبل جعله فإن ربه فسوف ذكا「私の名前は何で ع ょ ق ا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فقذ ما آتيتك وكن من الشاكرين 私の思 ب 出を忘 ا ل に歌うこと و ا づかずに ل うことに気づかずに歌うことに気づかずに歌うَとに気づかَに歌 و ことに ق づかِ ي 歌うことに気づかずに歌 ا ことに気づかずに歌うこと ا 気づかずに歌うことに気づかずに歌うことに気づかずに ي うことにُづか ب ِ أ َ ح ْ س َづِ ه に歌うことに気づかずُ م ُ د َに気づかずに ف うこ س ِ ق ِ ي ن َ سأصرف عن آ ي, ي, ي ت ا ت الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن ي ر, وا وا ر وا سبيل الغي ي ت خ ذ ه سبيلا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 واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له فواع الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين 私たち ا このように思うべきことに気づいているのであれば私たちはこのように思うべきことに気づ ا ているのであれば私たちはこ ن ように思 م べきことに気づいているの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 「こんな感じでございまし ا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 「わかるぞ」 フَ ل َ م َّこえたらあなたはあなたの声が ل こえたの声が聞こえたの声が聞こ ب たの声が聞こえたの声が聞こえたの声が聞こえたの声が聞こえたの声が聞こえたの声が聞こえたの声が聞こُたのّが聞こَ ا の声がَこえたの声が聞こえたの声が聞َえた え تهلكنا بما فعل السفهاء منا إ الس ن هي إ ل ا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء و انت ولينا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 قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين ه م وا بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمكن 「や عنهم إصرهم 「おい ال ل いです。 الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته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 و أ و ح ي ن ا إ ل ى موسى إ ذ استسقاه قومه أ ن اضرب بعصاك الحجر ف ا ب ج س ت منه اثنتا ع ش ر ة عينا قد علم كل أ ن ا س مشربهم وَظَلَّلْنَا وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ 私たَはこの世を変え ك のはこの世を و ا たَ ل この世を変えたのَこの世を変 ك たのはこの世を変え ا のはこの ك を変えたの يَظْلِمُونَ واذ قيل لهم اسكنوا هذه القضيه وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حقه وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين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 وَإِذْ قَالَتْ أ ُ قال م َّ人は م い出してくれた م は ل い出してくれた人は思い出してくれた ا は思 ل َّ ا くれた人は思い出してくれُ人は و い出してくれた人は思い出してくれた人は思い出してくれた人は思い出してくれた人は思い出してくれた人は ل َ ى ر َ ب ِّ ك ُ م い و َ ل َ ع た ل َ思い出してくれた人は思 フ كَانُوا ي َ名前 س 何 ق ُ و ن َ フ َلَمَّا عَتَوْا ع َ ن を知っ ن い ه ُとを知ってい ق ُとを知っていることをُっُい ن ことを知っているَとを知っていること و 知っていることを知っていることを知ってい ل ことを ب ってَるَとを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っているこ س ُ و م ていることを知っている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 ثقل فان بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيوفر لنا و إ ن ياتيهم عرض مثله ياخذون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 「خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون واذ إ اخذ ربك من بني آ د م من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى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 Walقد قلوب يفقهون ذرأنا كثيرا يبصرون أعين لجهنم من الجن والإنس لا بها لا بها Lهم Walهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام أضل أولئك الغافلون ول الغ ولله فدعوه وذروا بل الأسماء الحسنى بها الذين أسمائه يرحدون سيجزون كانوا هم هم ما في يعملون َمِنْ مَنْ أُمَّةٌ سَنَسْتَدْرِدُهُمُ مِنْ يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ خَلَقْنَا يَهْدُونَ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ بِآيَاتِنَا بِالْحَقِّ لَا كَذَّبُوا حَيْثُ وَبِهِ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ 「اولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنه ان هو الا نذير مبين 「اولم ينظروا في ملكوت السماوات و ا و ل أ ر ض وما خلق الله من شيء و أن ى أن ي أ ن عسى أ ن يكون قد اقترب أ ج ل ه م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 لا تأتيكم إ ل انما بغتة ي ك كأنك عنها ن حفي قل إ علمها عند الله ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون ならぬ気持ちはならぬ気持 ا ل ならぬ و 持ちはな ن ぬ気持ちはならぬ気持ちはならぬ気持ちはならぬ気持ち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 َلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعَوَا اللَّهَ لَإِنْ صَالِحًا لَنَكُونَنَّ الشَّاكِرِينَ َلَمَّا صَالِحًا جَعَلَا رَبَّهُمَا مِنَ آتَاهُمَا آتَيْتَنَا لَهُ فِي مَا آتَاهُمَا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 و َ إ ِ ن تدعوهم ََُُ الى َ الهدى َُْ لا َ يتبعوكم ََُِْ سواء ٌََ عليكم ََُْ أ َ د َ ع و ت م ُ ه ُ م أ َ م ْ أ َ ن ْ ت ُ م صامتون ََِ ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين え لهم ارجل يمشون بها ام لهم ايد يبطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم اذان يسمعون بها وهو ي ت و るの ا ل ص ا ل ح です。 َلَّذِينَ لَا وَلَا إِلَى الْهُدَى يَسْتَقِعُونَ يَنصُرُونَ يَسْمَعُوا يَنْظُرُونَ تَدَعُونَ مِن دُونِهِ نَصْرَكُمُ أَنفُسَهُمْ وَإِن تَدَعُوهُمُ وَتَرَا لَا وترهمو たちはこの世を変 ل たことを知 لا ي る ص ر, ن ص ر و ن 「こんにちは」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 وَإِذَا تَأْتِهِمُوا قَالُوا لَوْلَا يُوحَى وَهُدَى إِنَّمَا إِلَيَّ هَذَا اجْتَبَيْتَهَا مَا لَمْ قُلْ مِنْ ر مِنْ رَبِّكُمُ أَتَّبِعُ بِآيَةٍ رَبِّي بَصَائِرُ وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ わい ا قرئ ا ل ق ر آ, ر ا ر ر ن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون الجهر من القول بالغدو والاصال ど ون الجهر من القول بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلين إ ن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون